أ ف ه م يؤمنون وما أ ر س ل ن ا قبلك إ ل ا رجالا نوحي اليهم ف ا س أ ل و ا أ ه ل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون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 م و س و ك م ب ا ل ش ر و ا ل خ ي ر فتنة و إ ل ي ن ا ت ر ج ع و ن و إ ذ الاسلاميه رآك ا ذ ي ن ك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 اتتهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا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 قالوا لقد كنتم أنتم ب ك م في ل اجئتنا ل قالوا مبين أ بالحق أ م أ ن ت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات و ا ل أ ر ض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتيه يذكرهم يقال له ابراهيم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 افر لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصوا الهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا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 ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم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 ونوحا اذ نادى منهم قبل فاستجبنا له, فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين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 وكنا لهم حافظين و أ ي و ب إ ذ نادى ربه أ ن ي مسني الضر و أ ن ت أ ر ح م الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر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 وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أ ن لن نقدر عليه فنادى في, الظلمات فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إ ذ نادى ربه ربي لا ت ذ ر ن فردا رب لا تذرني فردا و أ ن ت خير الوارثين